<laughs> ¶¶ كنت ما غمضا وأفكار قلبي على مجرى والأوم شتى، وكنت ما غمضا وأفكار عيون الفرح صيف وشتى لما جيت ولقيت الحبا قلبصت البصلة ويا عيني على البصلة انت مش مستحلي عايش جنبك يا ابو الدهرميش اديتيني جبني وزيتوني وطعشيني بطاطا قلبصت البصلة ويا عيني على البصلة انت مش مستحلي عايش جنبك يا ابو الدهرميش اديتيني جبني وزيتوني I see you're not راح اصير انا عايش في فوضى زري ما فيها <تصفيق> غير حظري ما بدي الرقص لا لا خلي الغير اللي فراقنا خلي الغير